وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَكَانَ وَلَدٍ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ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 min ba'di waṣiyatin yuṣā bihā aw dayn min ba'di waṣiyatin yuṣā bihā aw daynin ghayr muḍārī waṣiyatan min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 وَمَيْ يعْصِ الللههَا وَرَسُلَهُ وَييتَعَدَّحدُودَهُ يُدْخِلهارًَا خَالدًا فيِيهَا يُدخِلهُ رَد خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ ب مُهد